بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياتهم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 سواء السائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إتيَّا طوعا أوكرها إتيَّا طوعا أوكرها قالت أتينا طو فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحَفِظَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ عَزِيزٍ عَلِيمٍ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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابٌ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرْوَةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَرُؤْيَاكُمْ ولا, وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَانِكُمْ تُن بِرَبِّكُمْ أضَاعَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون اللهم حل النعب وقال الذين كفروا kaffarú, vapon a lazina kaffarú, robbanna, rinaldainia, volana, minaldainia, bollana, minaldainia, bollina, minaldainia, bollina, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة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 فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يَلْقَوْنَ إِلَّا الَّذِينَ صَدُّرُوا وَمَا يَلْقَوْنَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ ازغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يعملوا ما شئتم يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إنِ الذيينَ كَسَروا بالِالذِكْرِ لََّ جَ أَهُم وَإِهُ لَِتابَابُ النزز لَا يَأتيِيهِ البَطِلُ مِن بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خلفه تنزيل مِنْ حكيم حميد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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وطروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد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 وما ربك بظلام للعبد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمار من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع ظلا بعلمه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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإمسه الشر فيروس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأة مسته لا يقول إن هذا لا يقولن لها ذل و ما أظن الساعة قائمة ولئرو جعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبأ أن الذين كثروا بما عملوا فلن انهم من عذاب غلي وظا اذا انعمنا على الانسان احرض ونئام بجانبه واذا مسه الشر فذود علىاء عريم قل ارايتم ان كان من عند الله ثم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق سنريهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي ربك أن على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط